فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ كَفَنْظُرْمَا ذَاتَ رَأْءٍ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ Humie, na slovy,